التسجيل مئة وسبعة عشر استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف أسس البناء الاجتماعي باء مركز الحضارة تاء إشعاعات الفكر فاء المبان الشامخة